إذاعة نهورية مصر العربية من القاهرة لكل كاتب عالم عجيب وفي أعماقه طراع محذب وغريب فرحال بين السعادة والألم ودوح من القلب إلى القلم وفي هذا البرنامج نصل معا في مفكرة كاتب جملة مؤلفات اي روائي او شاعر او قصاص او درامي بتمثل رؤيه معينة مصر ولادة ومليئه بالمواهب المهم نعرف ازاي نكتشفها وقتل انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب لكن على ان يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله ان الاسلاك الشائكة نطنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعاتنا ايضا ان ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع اثنانة في مفكرة كاتب اطلانه في مفكرة كاتب مع لجوة توبي أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم اطلانه جديدة في مفكرة كاتب ومنذ أيام قليلة حصل الأديب الكبير جمال الغلطاني على واحدة من أهم الجوائز العربية وهي جائزة الشيخ زايد للأدب وبهذه المناسبة نستمع معا إلى هذا اللقاء الذي سجله البرنامج معه عام 2003 تكريما وتهنئة لعشق القلم والورق وعشق التاريخ جمال الغيطاني <تصفيق> في فراق دائم. الموجود يفارق الرحيم الإنسان يفارق من دنيا إلى آخرة مجهولة بلا اخر البصر يفارق العين إلى المرئي، ثم يفارق المرئي إلى البصر الليل يفارق النهار والنهار يفارق الليل كل في فراق دائم الذات تفارق الذات حتى الاشياء التي ظننا انها بقي ابدا كل شيء كل شيء في فراق كل شيء يتغير فلنفهم جمال الغطاء كاتب الصحفي والأجيب الكبير للأستاذ جمال الغطاني في البداية ماذا تحمل أوراق مفكراتك الخاصة من عبارات وملاحظات وأشكار وموضوعات؟ يصع الحفر لكنها تحمل الكثير <تصفيق> أنا في الواقع بمشي فعلا لمجموعة مفكرات وهي تشبه المفكرة الصغيرة اللي كان البقالين القدامة بيكتبوا فيها الديون اللي على الزباين بيع بالنسيقه في مفكره بتحوي طبعا ارقام الهواتف او بعض العناوين وفي مفكره بتحوي ملاحظات اشبه بالرموز بكتبها خلال النهار لما بتيجي فكرة زمان لما كانت الذاكره في ذروتها وكان لتعبر لكم بوضوح عن الديسك فاضي لسه، فكان <تصفيق> الواحد بتحمل الكثير. بتأكيد. كانت ذكره قابلة للنقش الآن محملة بالكثير، فأحياناً كان بتجيلي لي أفكار وبعدين يتخيل لي اللي يعني أهميتها أنها لن تزول وبعد شوي أكتشف نسيتها، فبهذه الأيام أدون في مفكره خاصة بتجلي الأفكار. المفكرة دي لونها أخضر إذا مفكرة للأدب. وفي م في مفكرة خاصة بالأدب. إذا حد أراها مش حي هي... يعرف منها أي شيء. لكن حضرتك طبعا عارف كل لكن... شيء فيها. آه آه يعني فيها رموز فيها أحيانا بسجل فيها بعض الأفكار أثناء القراءة. أو أثناء التأمر يعني نتصفح بعض صفحات في هذه المفكرة وماذا كتبت فيها مثلا مثلا الحمار الذي جاء بمفرده حاملا جسد الله المقتول في الملجة دا لو أرى حد السطر دا مش لن يفهم منه شيء لكن باللسبة لي أنا يعني أقدم صورة للموت في طفولتي أنا اتولدت في جوهينة. وهي كانت قرية معزولة تقريبا يعني على حدود الوادي في مصر في خاصية مش موجودة في أي بلد في العالم ممكن الإنسان يقف قدم في الزرع وقدم في الصحراء قدم في الحياة وقدم في الموت ومن هنا جاءت الثنائيه اللي أسست الفكر المصري كله البداية والنهاية والحياة والأخرة تخيل العالم الآخر كما ناجس في الفكر المصري القديم هذا عايمته بالفعل في جوهينة التي ولدت فيها عام 1945 بما أن حضرتك ذكرت جوهينة أو جوهينة قرية جوهينة فبالتأكيد أن في بعض الصفحات في المفكرة بتشير إلى هذه القرية وبتشير الى ميلادك وبتشير الى الظروف المحيطة الاولى اللي احاطت بحضرتك واللي قدت الى تشكيل وجدانك وكونت الاديب عندك في كل المفكرات بمختلف انواعها سوف نجد اشارات الى جهينة خاصة الى الصعيد عمتا خاصة في السنوات الاخيرة يعني ممكن نقول ال 20 سنة الاخيرة مثلا انا حنيني او ارتباطي بالصعيد بيرجع اقوى مما كان عليه في فترة الشباب او فترة المراخة وده راجع لان انا بعتقد ان لما يتقدم في العمر بيكتشف حياته مرة اخرى وبيرى ما لم يكن يراه في فترات الاندفاع بيبتدي يتأمل بيبتدي يشوف انا بعتقد ان السعيد او جهينة بالتحديد ركن اساسي في تكويني لأني أم أولامي ولدت فيها وعمضيت ثلاث سنوات الأولى من عمري اللي هو اللي هو فيهم الإنسان صحيح ممكن يكون أول صورة في ذاكرتي غير مرتبطة بج بج مرتبطة بالجمالية لكن حضرتك يعني قضيت السنوات الثلاث الأولى من عمرك فقط ثم غادرت إلى القاهرة الحياة أنا ما غادرتش أنا أنا يعني الوالد كان يعمل في القاهرة كان موظفا صغيرا والدة كانت قادمة من البلد وكانوا بيقيموا في سيدنا الحسين في الجمالية وكانت أمي بتروح تولدنا وترجع فأنا سافرت إلى الجنة وأنا جنين يعني ركبت القطار وأنا لم اولد بعد اتولدت في سنة عامة وخمسة واربعين وهناك كانت الوالده بتقعد فتره عشان بتحظى برعاية من جدتي واسرتها لكن علاقتنا بالبلد ظلت مستمرة بحيث ان لما دخلت المدرسة كان شهور الصيف بالكامل لننجيها في جهينه والوالد رحمه الله ظل يعني عاش في القاهرة يمكن حوالي 50 سنة لم يغير لهجته ولذلك أنا عندي ازدواجيه في اللهجه يعني اذا احد اشقائي او احد اقاربي من جهينه دخل الان سوف تجد بسرعة اقلب صعيدي لاني أت... اخجل اقول بقى <تصفيق> لازم اقول بقى يعني ده جزء من تكويني فانا عندي زو... نتيجة ان انا كنت بروح المدرسة وارجع البيت في المدرسة بتكلم قاهري وفي البيت بتكلم صعيدي فهنا لعبت دور كبير جدا في تكويني في القيم اللي موجودة فيها وهي وهو بلد عريق بيجمع بين شيئين مهمين بيكونوا مصر اولا جهينه هي قبيله عربيه صميمه حاربت تحت الوقت الرسول عليه الصلاه والسلام وفي نفس الوقت القبائل العربية اللي استقرت في الصعيد مصر فيها خاصيه قوية جدا انها تفقد القادم هويته يعني احنا اصولنا من الجزيرة العربية لكن بعد الجيل الأول والجيل الثاني بيبتدي الوافد يصبح مصريا لأن مضمون مصر الثقافي والروحي أقوى من أي قادم وأنا شفت ده بنفسي في منطقه الجماليه في منطقه الحسين يعني كان فيه تجار سجاد إيرانيين أو تجار النقش وأنا صغير تجار التنباك في, في التنباكشير دول كما بنسميهم العجم لان أصو اصولهم ايرانية من تركستان من اوزباكستان الجيل الاول يبتدي يتكلم عربي مكسر الجيل الثاني ما تفرقهوش عن ابدي البلد ما يذوب في المجتمع المصري المجتمع المصري وما حد شارف الاصول, الأصول البعيدة منين في الصعيد في قبائل عربية يعني حافظت على تقاليد لكنها اكتسبت الموروس المصري القديم وهو كثير جدا يعني انا ذكرت في البداية لما باكتشف لما بعيد اكتشاف حياتي الان وقرأت في الحضارة المصرية القديمة اكتشفت ان سلوك امي سلوك جدتي سلوك ناس في البلد كان سلوك مصري قديم وكله متوارث. كله متوارث. هي الثقافة بالمعنى العميق يعني مثلا الخشية من القط الاسود في الليل ده امتداد لتقديس القط بس في العصر المصري الفرعوني القديم العلاقه علاقة بالموتى آآ مثلا آآ لما بيحصل ان فيه طفل بيتحسد بيعيا فبيظن عند الام انه تحسد فبتجيب عروسها ورق تتفقبها بالابرة وفعله مفلان وفعله مفلان <تصفيق> <تصفيق> كل هذه الموروثات والطقوس شكلت وجدان جمال الغطاني الأديب. أكيد. أمم. جمال الغطاني لماذا كتبت عن ملامح القاهرة وأسبلة القاهرة ولم تكتب عن ملامح جوينا ومنتخب صعيد مصر؟ ااا منتخب صعيد مصر مكتوب عنها في الأدب في يعني في القصص وفي الروايات. طبعا الصعيد بالنسبة لي خلفية يعني الذكريات في السنوات الأخيرة بعيد اكتشافه أو استعيده مرة أخرى يعني حنجد إن شاء الله كتابات عن صعيد نصر إن شاء الله لكن القاهرة بالنسبة لي تكوين أنا فتحت عيني على سماء القاهرة وسماء القاهرة سماء غير عادية لا مثيل لها في الدنيا أطلال أخرى على أوراق مفكرة الأديب الأستاذ جمال الغيطاني نتوقف عند ملاحظاته عن المحاولات الأولى في الكتابة وما تأثرت به أيضا أهم من قرأت لهم في الماضي وهل تكتب ملاحظات في المفكرة عن قرأت؟ طبعا أنا خرجت من درب الطبلاوي من درب الطبلاوي اللي كان في قصر المسافخان الشهير اللي احترق منذ أعوام قليلة أنا كنت أسكن من هذا القصر فطبعا كان بيصير خيالي وكان بيؤجج كل شبر فرحارة في تاريخ إلى أنا عرفت الطريق بعد ما كتبت المدرسة إلى سور الأظهر ومن هذا السور بدأت أتعرف أنا كنت بتكون بشكل تلقائي يعني كان يكون هناك أحد في الوحيط الأسرة أو قريب منه له وثمان بالأدب فكنت أقرأ بالتداعي يعني على سبيل المثال في سلسلة الرويات لعبت دور هام جدا في تاريخنا وبتكويننا كان اشدار المرحوم عمر عبد العزيز همين اسمها روايات الجيب وكان بيقدم فيها ترجمات مبسطة او ملخصة لروايات العالمية كبيرة قرأت فيا وتولستوي و... وروايات عن السورة الفرنسية جورج الزجام مثلا رواية تاريخ الاسلام اقرأ عن ارمانوسة المصرية عن فتح مصر فأبدأ البحث عن كتاب يتحدث عن فتح مصر هكذا وصلت إلى ابن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب أقرأ عن المماليك فأبدأ أرحف عن المقريزي وابن إياس الى, إلى آخره هذه القراءات شكلت وجبانك بالتأكيد وشكلت اهتمامك طبع لكن لابد فيه في يعني شخصيات معينة اهتمت بالقراءة لهم يعني أهم من قرأت لهم في الماضي والآن الاتجاه التلقائي هذا لعب دورا كبيرا في تكويني بدون ان اقصد ان اكتشفنا هذا فيما بعد ليه؟ لانه باعت الكتب القديمة على رصيف الازهر كانوا بيبيعوا نوعين من الكتب كتب التراث التي تخدم طلبة الازهر الفقراء وكتب الروايات المترجمة او العربية التي يقرأها ربات البيوت اللواتي لم يكملنا تعليمهم يعني وقفوا عن سنة ستة او خرجوا من مدرسة او ناس عايزة تتسلة فقرأت الاتجاهين من بإضافة الى كتب اخرى انا يمكن لم يقع عليها بصر فيما بعد كتب كان في القرن التاسع عشر في الفلسفة وفي يعني كنت تقرأ ما تقع عليه ايديك كل اللي بجدوا احيانا انا كنت اجد رواية منزوعة الغلاف يعني لا اعرف عنوانها ولا مترجمه فالتهمها دا العصر ذهب للقراءه وانا كنت اقرا واتقمص ما اقرا يعني لما قرات أحد من منتردام اول مره مشيت ثلاثه ايام وانا محدوده بالظبط فعلا يعني لما مات مثلا دارتنيان في الفرسان الثلاثه الاسكندردنايه انا بكيت عليه فعلا <تصفيق> الانتوائية في شخصية حضرتك ساعدت أيضا على القراءة الكثيرة والكثيفة القراءة كانت خلق عوالم أخرى إلى جانب العالم اللي أنا كنت بعيش فيه وهو عالم كان ضيق يعني أنا لما كنت بخرج مثلا من ميدان سيدنا الحسين إلى شارع الأظهر ده كان مخطرة وأنا <تصفيق> عايزة ثمان سنوات لأن شارع الأظهر في زية الوقت كان فيه ترماي ترماي 19 ترماي 19 لما أنا ما زلت أذكر أول مرة لما تجد تسمع عن صور الأزباكية واتجهت أنا كنت لابس جللية وروحت تبحث عن صور الأزباكية وكانت القاهرة في ذلك الوقت ما تزال محتفظه بجمال القرن التاسع عشر كان هي القاهرة اللي بناها علي باشا مبارك على نمط باريس. فكانت التنشية من ميدان الأوبرا ووصف طبعا تساوي بالنسبة لها النهاردة زهارة باريس. <تصفيق> لما راح صورة الأسباكية تملجتني الرهبة من كم الكتب اللي كان موجود وفي الواقع كان أصحاب المكتبات عندهم رحمة زي موظفي دار الكتب في ذلك الوقت اذي لما كنت اروح انا صغير اجلس على السلم منتظرا فتح دار الكتب في الصباح ف كانوا بسالوا يعرفوني فكان بعضهم بياخدني ويعرض عليها اخر ما واصل للدار لكي اقراوا <تصفيق> ذهاب الاسطوره الازبكيه كان نقله كبيره جدا في حياتي لانه كان تعرف على يعني مزيد من الكتب ايضا دار الكتب بدات اقرا فيها الاعمال الكامله يعني مثلا حرب والسلام من دار ياخذ العربيه اعمال دوستويفسكي كل هذه الكتب اللي قرأتها هل كتبت ملاحظات عنها مثلا نقد لها حتى تتذكر ما قرأت كنت قارئ ومنزلت نهل وبحمد ربنا الملاحظات في القراءة بتزيد مع العمر وميش بتقل في البداية انا كنت بكتب ملخصات للكتب التي اقرأها او ملاحظات وبعدين كان احيانا في دار الكتب بالذات استعير بعض الكتب وتنشأ عندي رغبه في اقتنائها ولا ولا استطيع حتى لو كان متاح في السوق لانه مثلا كان في كتاب تفسير الاحلام لفرويد وترجمه الدكتور مصطفى صفوان ترجمه رائعه صدر عن دار المعارف في الستينات وهذا الكتاب لعب دورا كبيرا في في تكويني وتشكيل بالنسبة لي فقراته ورغبت في اقتنائه وكان غالي في ذلك الوقت بجنون، <تكتير> <تكتير> فذهبت الى سور الاسبكية لا لا لا نقلته <تكتير> نقلته بالحرف معقولة الهوامش الالماني الهوامش اللي هي باللغة الالمانيه رسمتها فنقلته في عدة كشاكيل وما زلت احتفظ به وما زلت احتفظ به احتفظ ببعض الكشاكيل لانه حصر الظروف سنة 66 وستين. فقدت فيها بعض ما أملك من كتب وظروف مؤلمه مؤلمة لا داعي ذكرها. لذكرها ونظل ما فقدته روايتين مخطوطتين وبعض كشكيل المهمة بعد حوالي ربع قرن تعرفت على الدكتور مصطفى صفوان المترجم في باريس وعندما أخبرته دوش جدا قال لي انت في الكتاب أكثر مني إلى أن ظهرني في بيتي ورأى بعينيه ما توقع من كشاكين أنا نقلت فيها كتاب وأنا بستمتع بالكتابة يعني الكتابة لغتنا العربية ان الكتابة فيها جماليه يعني أنا برضو حضرتك درست الخط العربي؟ لا أنا درست السجاد، تصميم السجاد. لكن الخط العربي اه اعتمد به. احتميت في الكتابة. يعني لما يكون مزاجي عالي جدا بكتب بعناية شديدة يعني في علاقة سيّا مادني الكتابة عشان كده انا بستنكر جدا الكتابة على الكمبيوتر <تصفيق> <تصفيق> يعني ازاي أقعد اكتب حرف حرف <تصفيق> وكان لكن حضرتك بتكتب بتعتني بالكتابة يعني سواء كتابة صحافية أو كتابة أدبية بتكتبها بطريقة منصمة ومنممة في في درجات <تصفيق> أولا أعلى درجات لأي الكتابة الأدبية للطبّيض <تصفيق> للنسخ يعني بكون منفرط من النص الأول وده بيبقى مكتوب بخط سريع ما فيهوش تحسين قوي لكن لما بادا ببيض ببيض كتير ارسم ودي امتع مرحلة في الكتابة حقيقه آه يعني يعني احيانا بقول انا بكتب عشان ابيض <تصفيق> <تصفيق> ليه ده بيكون فيه نص موجود فبتتر عمليه تبديل عمليه اعاده كتابة بيكون فيه يعني ماده تلمس الواحد بيشتغل عليها زي النحت بينحط من مادة الصخرة أو الرخام، لكن الكتابة في مرحلتها الأولى مخيفة عندما يجلس الإنسان أمام ورق بيضاء كأنه يبحر في كل مجهول، وعليه أن ينشئ من الأفكار كيانا مادياً ملموسا ومحتاج للسرعة حتى لا تضيع الأفكار. هي مشكلة إزاي الكاتب يوفق ما بين ما يتربت في ذهنه من صور وأفكار وأحاسيس وما بين ما يخرج من أصابعه من كلمات؟ بمادة جمدة اللي هي الحبر يعني هي دي هو ده دا الصراع دائما اللي بين الكاتب وطبعا الوسيط هو اللغة فكلما تمكن الكاتب من استيعاب اللغة ومن الدخول في أسرارها كلما ساعده ذلك على تقصير المسافة بين ما هو في الذهن وبين ما هو في على الورق ثم تستمت بإعادة الكتابة بخط أنيق وجميل ومنمم. حما <تصفيق> الصحافة ستنتشر الدرجة الثانية من <تصفيق> يعني بيكون يكون ليس تعاليا ولكن طبيعتها. <تصفيق> وكمان الفصل لأني الصحافة رغم الرغم أنها نهنة مفيدة جدا بالنسبة للكاتب بتوحلو حرية حركة واسعة لكن على الكاتب أن يعرف الوقت الذي يجب أن يغادر في الصحافة، لأن الصحافة مع الزمن بتدمر الذاكرة بالنسبة للأدب. لابد من فصل بين الصحافة وال. أنا على هذا بالفصل حتى على المستوى الشكلي، يعني مثلا القلم الذي أكتب بين الأدب لا أكتب بين موضوعات صحافية، التوقيت، شغل الصحفي بيعمله في المكتب، لا مكتبه في البيت. إلا إذا كان في أوقات تخالف الوقت الذي مخصصه للأدب هذه السنائية أنا عشت عليها سنوات طويلة جدا وطبعا أفادتني تجاربي التي كانت تضيف إلى خبرات الإنسانية مثل المراسل الحربي المحقق في السنوات الأخيرة لا شك إن أنا بواجه الصعوبة في التوفيق لكن هناك طقوس معينة بتحرس عليها عند الكتابة الأدبية ولا تحرص عليها عند الكتابة الصحفية بعتبار الكتابة الصحفية يومية و... و... وسريعة و... ولا تحتاج إلى تأني وتدقيق مثل الأدب هو هذا هو التناقض من الكتابة الصحفية والكتابة الأدبية الكتابة الصحفية تقتضي السرعة أحيانا كنت بكتب الموضوعات في السيارة وانا رجع بنرجبها لكن هي فيها ميزة التلقائية يعني الكتابة الصحفية الكتابة الأدبية طبعا عايزة تلميق و... وعناية وإلى آخره طبعا في طقوس خاصة بالكتابة الأدبية وهي أن بكتب دائما بالليل بكتب على خلفية موسيقية زي الموسيقى التصويرية <تصفيق> فال... نوايات معينة من الموسيقى من حوالي أكتر من 40 سنة ساعدني الله يرحمه الدكتور محمود البدوي في اكتشاف الموسيقى التركية قال لي احنا كنا حضرنا حفلا فرقة موسيقى عربية صغيرة ما كانش الفرقة الكبيرة دي لسه انشأت في بداية استثنات فقال لي ده ادور بالليل كده في الراديو على راديو اسطنبول هتسمع موسيقى جميلة جدا فمنذ ذلك الوقت بدأت استمع اليها ورغم انني لا افهم الكلمات لكن بشعر انها بتعبر عني ثم تعرفت على الموسيقى الإيرانية ثم الموسيقى المغربية والموسيقى العربية المصرية القديمة يعني أنا مزاجي قديم بطبع يعني سماعي راسودة محمد الأصابجي لونجا رياض الصنباطي كل تراثنا الغنائي الجميل لليلة مراد وهم كنسوم وعبد الوهاب يعني تقدر يتعتبر حضرتك علاقتي بالغناء انتهت سنة 45 عندما <تصفيق> <تصفيق> غنت أم كل سوم الحبيب آخر ما غنت لمحمد الأصاب ودي معجزة في الغناء صلى الله على بعض التواريخ في مفكرة الكاتب والأديب الكبير الأستاذ جمال الغطاني نجد انه في عام 1969 صدور اول مجموعة قصصية تحمل توقيع الغطاني بعنوان اوراق شاب عاش منذ الف عام عام 1974 صدور اشهر رواياتك الزيني بركات اهم ما تحمله المفكرة من تواريخ اخرى اهم ما تحمله مذكره تفع ميلادي طبعا بداية عملي في أخبار اليوم سنة أواخر 1969 في عام 1969 صدر أول كتاب وأول كتاب ده لي فرحة كبيرة جدا رغم منه كان شديد التواضع في المظهر وهذا الكتاب أصدرته بقروش قليلة كانت معي وقروش صديقي يوسف القعيد ومبادرة صديق عزيز هو الآن لا يتردد اسمه كثيرا اسمه سمير ندى وطلع الكتاب في ذلك الوقت كان فيه في مصر بقايا المناخ الأدبي الصحي الذي ساد في الخمسينات وفي الستينات وفي الاربعينات عندما كان الظهور موهبة زي القبائل العربية القديمة لما كان يظهر شاعر كانوا يوقيدون نعراً فظهر كتاب تقبل باحتفاليه بحتفال يعني كبير جدا وهو كان شهاده ميلادي الادبيه في الواقع وبعدين كان فيه في ذلك الوقت لقاءات لهم مغلقه كبرى يعني لما كان مثلا موسى عوض يكتب على الكاتب ده كان يعتبر كنه دمغه الذهب لما الدكتوره لطيف الزيات ثم مرحوم الدكتور علي الراعي واخرين كان في صحي اختصار نفتقده الان كثيرا وأنا بقول هذا وانا حزين لاني أنا مسؤول عن مجلة أدبية الجريدة الأدبية الوحيده الأسبوعية في العالم العربي هي أخبار الأدب في مواهب بتمر من أمامنا كبيرة جدا لكنها تأتي من المجهول وتذهب إلى المجهول وهذا خسارة لمصر لأنه بعد أن نغرب نحن من سنواجه العالم يعني عملية إعداد الكتاب ليتولاها المناخ أو بتهيئ لها الظروف الآن نجوم الحياة الثقافية هم موظف الثقافة وليسوا دائما يعني الواجهة الثقافية لمصر تآكلت جدا جدا جدا خلال السنوات الأخيرة وهذا مؤسف هل يعني ساهم في هذه او في هذا المناخ وجود مثلا الفضائيات وجود الانترنت والاجهزه الحديثة والاعتماد على التكنولوجيا والابتعاد عن التلاقي اسمحيلي حضرتك وجود هذه الوسائط الحديثة كان لازم يساعد اكتر لانه انا انا بتكلم وفي ذهني ما يحدث في الغرب في البلاد الغربية لما بيطلع كاتب في التلفزيون الفرنسي في برنامج محترم ويتكلموا عن كتابه تاني يوم بيوزع 10-15 ألف نسخة الآن في حركة نشر على الانترنت واسعة بس لسه لم يعترف بها الوجدان في مصر يعني النص منشور على الانترنت غير محسوس ما زلنا نحن نتعامل مع الورق والمطبعة يعني هو حييجي وقته يعني حييجي وقت حياتي حياتي أنا هتأخذ لكن المشكلة في عملية المناخ هذا أخطر شيء المناخ ده بتكون من عدة عناصر حركة نقدية ثرية لا توجد الآن حركة إبداعية نشيفة موجودة الآن ولكن بت بتتآكل نتيجة الإهمال يعني الكاتب لما إذا لما بي يصدر كتابه إذا لم يقرأ عنه تقييما موضوعيا او اذا لم يكن هناك حركة نقضية لها مصدقية بي بي بي بي في اطلالة على المفكرة نجد ان هناك اهتمام كبير بالتاريخ ظهر من خلال كتب الاستاذ جمال الغيطاني مثل زيني بركات حيث يهاجر الراوي الى الماضي ويكتب بلغة الحاضر اوراق شاب عاش منذ الف عام ملامح القاهرة في الف عام بيوت القاهرة القديمة الحياة اليومية في القاهرة القديمة الى اخره هل الكتاب الأدبية عن التاريخ تسعى جمع المعلومات وكتابة الحقائق في المفكرة أو في أوراقك قبل البدء في الكتابة؟ نعم. ولا تعتمد على الذاكرة وما جمعته من معلومات فيها؟ لا لا لا. لا في نوعين من الكتابة. الكتابة يعني مثلا زي بركات لما بدأت لما بدأت الشخصية تلفت نظري في بداية الظهور في وقائع الدوري هو شخصية حقيقية موجود في كتاب د.إ.إس اللي عاش. في آخر العصر السلطنة المملوكية قبل الهزيمة أمام الامبراطورة الاسمانية واحتلال مصر من الأتراك دول تاريخ مصر يوما اليوم فأنا لفت نظري شخصية الزيني بركات الانتهازية لما, خل... لما بدأت وهاجر إلى العصر المملوكي أو أعايشه بمعنى أدق ابتديت أدرس تاريخ المكان اللي أنا أعيش فيه يعني أنا مثلا كنت بسكم في حارس محارب ضرب التبلاغ مين هو التبلاغ؟ بدأت أبحث طبعا ده مرتبط بهام قديم عندي خاص بالزمن خاص بالوقت يعني هذه اللحظه التي نتحدث فيها الان الى اين تمضي احيانا كنت اتوقف مثلا على نقطة معينه من الارض واسال نفسي من عبر من هنا ومن سيعبر في المستقبل هذا جعل عندي احساس عالي بالزمن ساقني الى قراءه التاريخ لما جيت اقتل الزمن كان العمل التحضيري لها أشبه بمن يؤدي رسالة دكتوراه يعني نوع الأكل الموجود في هذه المنطقة بشكل شكل المقهى كمان حركة البطل في القاهرة كل هذا قادني إلى دراسة متعمقة لتاريخ القاهرة وأنا بحب القاهرة وخبير بدروبها وبزلالها والدرجة أني انا بعرف مواقع الشمس في ساعات النهار مختلفة على اثارها الكبرى زي أب تلوون زي ما مسجد قائد بايز السلطان حسن اللي أنا بعتبره هرم مصر الإسلامي حتى الأصوات ذا ناتج من علاقة طويلة جدا مستمرة حتى الآن علاقة وحب علاقة وحب وعشق وكل شيء أنا محصنة هذا المكان وأيضا هذا بينعكس في كتابات حضرتك الاهتمام بالآثار بدون قصائد الحديث ده يعني هذا صحيح فلكن لما بدأت أكتب الرواية سهل يا زيني بركات طبعا كل ده مدون في مفكرة مفكرة يعني تحضيرية لما بدأت أكتب الرواية مساء طرحت هذا كله جانبا أصبح جزءا من معلوماتي وجزء من المادة ثم بدأت اكتب فوجدت في موضوع تاني بيفرض نفسه على الرواية وهو موضوع القهر والحريات أثناء كتابة الرواية في مفكرة أخرى خاصة بيوميات الرواية يعني بكتب فيها انا ما أنجزته وما سأنجزه غدا والأفكار الجديدة اللي, اللي وردت عليها أثناء الكتابة لأن الكتابة بتجد كتابة يعني تجربتي لما الكاتب بيكتب وينشط في الكتابة الأفكار تتولد إذا توقف نتيجة أي ظرف خارجي زي الجنين في الرحم يتعفن ويتيجي الكاتب نفسه الموت. يلا بيه قدرت مولاي المحتسب إزيني بركات اللي حصل ده بالضنع على طول الخط الغريب إن الشيخة السعود يا مرسي اللي بقاله سنين طويلة ما سابش بيته خرج وبقى بيقود الناس أوتومان باي بيصدر قرارات تهد كل اللي عملته انت وزكريا ده كفى خروج الوادي اللي اسمه سعيد الجهيني ده لوحده من السجن أنا عارف إن الفترة الجاية صعبة ومهمة أوي لكن رغم كل شيء لازم أصمد اكبر غلط يا مرسي اني استسلم يعني, يعني ناوي تعمل ايه بالضبط حنزل المطريه حنزل المطريه واحفر مع الناس يا نهار ريسود تحفر مع الناس طب و لما تقابل الناس اللي حطتهم في السجون. طب لما سعيد الجهني يقول للناس انه ادالك لك رسالة فيها اسابي جواسيس العثمانيين في مصر كل ده انا حعرف وجهه المشكلة يا مرسي مش المساجين مش المساجين؟ أم المشكلة في الشيخة والسعود الجرح نفسه آه كلمة منه ممكن تقضي على مستقبلي بس أنا يعني لم أخذ عمري ما شفتك خايف كده؟ في الأيام اللي زيدي لازم الواحد ييس كل خطوة قبل ما يخطيها المهم يا مولاي يا زيني الخلاصة إيه؟ الخلاصة يا مرسي اني لازم أقعد أفكر حبتين في طريقة لكسر العزلة لازم الناس تحس بيا في الشدة ما طبعا الا بعد كده مش ممكن هيصدقوني اه طبعا انا فهمت طب ممكن يا مولاي الزيني بعد اذنك يعني اقترح عليك كده حاجه اقول يا مرسي ايه رايك يا مولاي الزيني لو مثلا يعني نطلع اشاعه اشاعه ايوه اسمعني بس وحضرتك بقى تطلب من الشهاب الحلبي نائب زكريا انه يخلي رجالته ينشروها ما بين الناس لحد بقى انت يا مولاي كده بالسلامة اما تخلص تفكير <تصفيق> طيب يا مرسي بس اه اه ايه يعني هيكون مضمون الاشاعة دي حاولك يا مولاي ايه مضمون الاشاعة الاجيب الكبير والكاتب الصحفي الاستاذ جمال الغطاني رئيس تحرير اخبار الادب في اطلالة على بعض صفحات المفكرة وهي الصفحات الاخيرة نجد ملاحظات كتبتها حول كيفية الفصل بين عملك الصحفي وعملك الأدبي حتى لا يؤثر أي منهما على الآخر أنا يعني يمكن لأول مرة أتكلم بصراحة في هذا الموضوع <تصفيق> العمل الصحفي أضاف لي خبرة واسعة جدا عندما اشتغلت في مجالات بعيدة عن الثقافة يعني مثلا كمراسل حربي كريبورتر محقق يعني أعمل أبسل الشارع عمل تحيات كنت بشتغل في مشروع اسسه المرحوم مصطفى أمين الليلة القدر وانا كنت حريص على العمل فيه إلى سنوات قريبة نتيجة انه بيعمل لي نوع من الاتصال بالمجتمع فبشوف فئات وبشوف مناطق يمكن ما عادش ليها اتصال يومي بيها السنوات الاخيره كانت سنوات منهكيه لي جدا من خلال العمل كرئيس تحرير جريده ثقافيه اداره جريده مساله ليست سهله ربما يكون في بعض العزاء ان أصبح فيه منبر ادبي وجسر ثقافي مصري لجميع البلاد العربية في وقت تقطعت فيه الجسور التلفزيون في الثقافه لا يقوم بدوره كما يجب يظل الكلمه المطبوعه لها السيادة ف يعني انا اعتقد اني اديت واجبي لمده عشر سنوات في اخبار الأدب وبتمنى ان انا اتقاعد قريبا اعزائي المستمعين هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الأديب الكبير جمال الغيطاني بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ زايد للأدب وهي واحدة من أهم الجوائز العربية تهنئة للأديب الكبير يقدمها البرنامج وشكرا له وشكرا لكم أعزائي المستمعين وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات ناجي شديد هندسة صوتية الأسبوع القادم إطنالة في مفكرة كاتب موسيقى الموج الصغير اطلالة في مفكرة كاتب ومعكم نجوى الطوبي.